ك برمقة عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفّا كأنهم بنيان مرصوص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 مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسولي يأتي من بعدي ومبشرا برسولي يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن من افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله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 يا أيها الذين آمنوا هل أدل لكم على تجارة تجكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم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 يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم من الحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فأمن الطار من بني إسرائيل وكفرت وكفر الطائفه فأيّدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين